بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع من ليس له دافع من الله ذي البعارج تعرج البلائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا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 المعلوم للسائر والمحوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشمقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم, إلا على أزواجهم أو ما بلكت يمانه هم غير ملومين، فمن بَتَغَوَّرَ أَذَانِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَالَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَلَا في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمرار. إننا لقاديون، إننا على أن. ويبدل خيرا منهم وما نحن بمسموقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة بصاره ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Mmm.